أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقفينا على آتارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة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 نجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم